وَإِل القلَمُ سَالِ قَوْمِ الكُرونِ عَمَطَ الله ي عَلَكمُم إِذأَن جكُم منِن آال فِ الرععونَ يَسُومونَكُ سُ العذابِ وَيُذَبِّحون أَبنَااءكُم وَيسْحيونَ نِ ساءكُمْ وَفيِيذَلِكُم بَل أُم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 كفرنا بما أنزلت بي وإننا في شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أف في الله شك فاطر السماوات والأرض یو کم لرکنوی کم وخر کم الاج مسم کال بس بھب ان سونی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 ذلك لِمَن خافَ مَقَامِ رَبِّهِ وَخافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحَ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَنَّتَانِ نُعِيمٌ يُسْقَامِنَّ مِمَّا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 سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشركتمون من قبل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 بَيِّنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ وَإِذَا تُعَدُّونَ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ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 ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشق صف فيه الابصار مقطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر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 سَكَتُم في مَسكِنَّينَ ظَلَمُ أَمْ فُسَهُ وَتَبَيَّّنَ لكُمْ كَفَ فَعَنا بِهِمْ وَظَرَبَن لَكُم الأأَمْثَال وَقد مَكَرُوا مَكْرَم وَوعدَ اللهِ مَكْرُم وَإِن كانَانَ مَكْرُهُم للتَزُول مِنهجِبالال فَلَا تَحسَبَ الله مُخْلِفَ وَعَ عُصُلَ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 إنما هو إله واحد وليذكر أولو